الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد نشتكن ربعون الله تعالى شرح كتاب الزكاة من مختصر الشيخ علي بن إسحاق في مذهب الإنام مالك ونتكلم إن شاء الله تعالى عن مندوبات الزكاة والمكروهات والجائزات والممنوعات التي فيها فنقول وبالله التوفيق قال المصنف رحمة الله تعالى عليه ووجب نيتها وتسمية إن ذكر ونحر إبل وذبح وإله إن قدر وجاز للضرورة إلا البقرة فيندب الذبح كالحديد وإشداده وقيام إبل وبجع ذبح على أيسر وتوجهه وإضاح المحل وَشَرِي وَدَجَيْ صَيْدٍ أُنْسِجَ مَقْتَلُهُ وَفِي جَوَادِ وَفِي جَوَادِ الذَّكْرِ الْعظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إِنْ انْفَصَلَ أَوْ بِالْعَظْمِ وَمَنْعِهِ مَا خِلَافٌ وَحُرْمُ اصْتِيَادِ مَأْكُولٍ لَا ذِلِيَّةَ الزَّكَاةِ إِلَّا بِخِنْزِيرٍ فَيَجُوزُ كَزَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إِنْ أَيْسَ مِنْهُ لَمَّا انْقَضَى الْقِرَاءَةُ وتكلم المصنف عن النحر الإبلي وذبح غير الإبلي، قال إن البقر يندب ذبحه وعقب على هذه المندوبات بمندوبات على هذا المندوب مندوبات أخرى. فقال يا رحمه الله إنه يندب على مشهور المذهب أن تكون آلة الذبح من الحديد وأن تصنع تلك الآلة جيدا بحيث لا تؤذي الذبيحة، لكن لو أن الإنسان ذبح بغير الحديد. بأي شيء يسر الأوداج فلا بأس والدليل على ذلك حديث شداد بن أوس قال سنتان حذبتونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ربحتم فأحسنوا الزبح ولحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذه رواية مسلم وفي بعض الروايات الأخرى وليرح ذبيحته. ولكن هي ذي وعية مسلم سليرح ذريحتها فسن الآلة من الأمور الهامة جدا حتى لا يتأذى الحيوان بذلك من المستحبات أيضا أن تنحر الإبل القائمة مقرونة اليدين بعقال ونحوه فإن عاد عنها كذلك عقل يدها اليسرى وقد تقدم هذا الكلام في الهدي ومن المندبات أيضا أن يدجع الإنسان المذبوح من البقر والغنم والطير على شقه الأيسر، بأن ذلك يعين الذابح وقد كره الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن تذبح أو تجع على جانبها الأيمن، ولا بد في المذهب الوضع غير للإنسان على أحيان الدافع عليها، لما روي الصحيحين عن أنثى قال. ضح النبي صلى الله عليه وسلم لكفشين أملحين أقرمين ذبحهما بيده وسما وكبر ووضع رجله على صفاحهما من المشتحدات أيضا أبناءنا الطلاب أن يقوم الإنسان بإظهار المحل للدفش أو النحر من الصوف وغيره حتى يدين الجلد يعني يقوم بقص المنطقة التي سيمر السكين فيها أو إذاحة الصوف أو الشعر منها حتى تستدي. ويندب أن يتوجه الزابح نحو القبلة لأن هذه قربة من القربات سيضغي على الإنسان أن يختار لها أفضل الجهاد وهذا عكس الأمر في استقبال قبلة عند قضاء الحاجة فهذا يمنع ومن المشتحبات أيضا سري ودجين الصيد إذا أنست مقاتلهم أصدا لإراحته ويلزم من سري الودجين للطبع قطر الحقوم يعني إذا الصيد حصر لحادث أنفذ مقاتلهم فينبغي على الإنسان أن يخلصه من هذا, من هذا الألم ويذكيه هذه مسألة أخرى في المذهب وهي مسألة التذكية بالعظم والسن والمرض بالعظم هنا الظف وليست الإعظام المعروفة لأن أعظام الإنسان مكسوة باللحم والجد وبالتالي لا يتأتي بها الذات لكن هي المسألة هنا المرض بالعظم فيها الظف فيها ثلاث أقوال في المذهب القول الأول أن الذكاء لا, تجو... لا تجوز بالعظم ولا بالظفر مطلقا وهذا قول الإمام مالك سجَّد ابن مواز، والإمام ابن القفسر يقول إن هذا حقيقة المذهب. القول الثاني أن الذكاء أن الذكاء تجوز بالسن والعظم مطلقا وهذا قول لمالك أيضاً. القول الثالث أن الذكاء أن الذكاء تجوز بما إن كان منفصلين ولا تجوز بها في حالة البتوفار. وجو ذلك. أن الذكاة بالظفر تعد من الخنق وبالسن تعد من النهش والإمام الضرزي يقول أن هذا القول صحيح من إنجهة المعنى يعني التفسير الذبس بالظفر الخنق والذبس بالسن نهش هذا موافق للمعنى كما يذكر ابن رشد رحمه الله تعالى عليه مسألة الناية عن التركيع بالسن والظفر وارث فيها حديث سيئلنا في رافض بن قديش العنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذر حليفة فأصاب الناس الجوع جوع فأصابوا إبلا وعلما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في القوم فعدلوا وذبحوا ونصب القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأقفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بيعير فند منها بيعير فطلبوه فأعياغ وكان في القوم خيل يسيره فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البائم أوابد كأوابد الوحش كأوابد الوحش فما غلبكم منها سأصنعوا به هكذا فقال جدي إن نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدن أفنذبح بالقصد قالنا أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه ليس ليس السنة والظف وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظف فمدى الحدشة تكلم بعد ذلك المصنف عن المحرمات في الذكاء وعن بعض الجائزات فذكر من المحرمات مسألة اصطياد مأكل اللحم دينية غير نية الذكاء مأكل اللحم المصنف رحمه الله يقول أنه يحرم اصطياده لمجرد استياد أو لمجرد قتله أو اللعب به أو حالته أو التفرج عليه او الصيد بدون نية كل هذين يات تعتبر نيات فاسده لكن لو اصطاد بقصد الذكاء او بقصد التعليم ان يستخرج حيوان معلم فحينئذ لا وجه التحريم فيما عدا هاتين الحالتين ان اصطياد الحيوان بدون نية او بالنيات التي سبق ذكرها فيه تعذيب للحيوان وتشويه به والدين ينهى عن التعذيب وينهى عن المثلة ويستثنى من ذلك الخنزير ونحوه مما لا يؤكل لحمه فهذا يجوز صيده بنية قتله لا بنية حبسه أو العبث به أو الصرج عليه وفي نصوص صريحة في السنة النبوية تنهى عن العبث بالحيوان غير مأكول اللحم أو التمثيل به أو حبسه. فكيف بمأكول اللحم؟ ولعل حديث الهرة والمرأة التي دخلت من مر بالشبب الهرة من أشهر هذه الحديث حيث روي على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت المرأة في هرة سجنتها حتى ناتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حرستها ولا هي تأغذتها تأكل من قشاش الأرض وحديث الصحيحين عن هشام بن زيك قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلنانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم من هذا يمكن نعلق أن استياد الحيوان بنية اتخاذه في حدائق الحيوان ونحونا لمشاهدته ينبغي أن تحسن فيها النية بأن يكون القصد، مثلاً إجراء التجربة على الحيوان أو أه أه تفكّر في بديع صنعه لله سبحانه وتعالى، بدون أن أن يتعرض لأذى أو نحو ذلك أو لا يهمل. وفي أغلب حالات الحيوان يعامل الحيوان معاملة طيبة من حيث الأطعام والعلاج ونحو ذلك. المسألة تزكيه الحيوان غير مأكول اللحم بقصد إراحته. المصنف ذكر أن من جائزات الذكاء أن يقوم الإنسان بتذكية الحيوان غير مأكلة إذا تعرض لمرض يؤث من شفاء أو أصيب من حيوان أو عنية في موضع لا يمكنه البحث فيه عن الطعام أو يخشى فيه أن الصليان يتلاعبوا به ففي هذه الحالة الإنسان يذبحه ليريحه من ذلك ولو الإنسان ترك هذا الحيوان في مكان وعثر عليه شخص ما فأنفق عليه حتى صحه ونجى أو شفيا من مرضه في هذه الحالة صاحبه أحق به ولكن يدفع للذي أنفق ما أنفقه على هذا الحيوان حتى لا تضيع حقوق الناس أن المكرهات التذكية التي أشار أيها المصنف رحمة الله تعالى عليه فقال إن من المكرهات أن يقوم الناس بذبح الحيوانات في حفرة لسببين السبب الأول أن صعوبة التوجه القبلة والسبب الثاني أن الحيوانات طرى بعضها بعضا عند الزابس وهذا نوع من الإيلان أو التعذيب لها من المكرراتي في النذهب أيضا أن يسلخ الحيوان أو يقطع منه شيء قبل انتهاء موته فلا ينبغي للزابس أو غير الزابس أو غير الزابس أن يقوم بسلخ شيء أو قطع شيء من الحيوان قبل الروح بل يتركها حتى تبرد وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى للحيوان وفي اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما مضى عليه عمل الثلاث لكن لو الإنسان بادر وقتطع شيء من الحيوان أو قبل انتهائه أو سلخه وقبل انتهائه فقد أشاء صنعا ولك للدريحة توقف يقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها وصوافه إذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الناس من القرطبي يقول رحمة الله تعالى عليه والوجوب للجنب لعب النحل على ما تبنزل في الدنيا وقروج الروح منها وهو وقت الأكل أي وقت قرب الأكل لأنها إننا تبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الزريحة ثم يطبخ لا تسلخ حتى تبرد لأن ذلك من باب التعذيب ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا تعجل الأنفس أن تذهق وهو يعني عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر قال عيسى على ثور وهو اليوم الثاني وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقنا يزلفنا إليه لأيتهن يبدأوا فلما وجبت جنوبها قال فتكلم لكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال قال من شاء اقتطع يعني انتهى الأمر فمن شاء سلي من الزريحة لأنها قد ضردت وسقط جنبها من المكرهات في المذهب أن يقول الإنسان اللهم هذا منك وإليك أو اللهم هذا منك ولك لمن ملك رأى أنها من البدع لكن ورد فيها حديث عن غير واحد من الصحابة بإن النبي قالها عليه الصلاة والسلام حديث مروي عن أحمد وعبدالوهاب وابن ماجه عن جابر وعن ابن عمر ومروي عن الطبراني عن أنس. لكن فيه قول لأن الحديث نسيج الطبيعة. من, من المكررات أيضا أن يتعمل الإنسان فصل رأس الحيوان عن جسده عند الذبح. لكن لو فعل فقد ارتكب إساءة ويجوز الأكل خنائذ. لكن في تأول في مقد فيلم ملونة هذا الصانع لا يلحق لذريعة لو قتل الإنسان من البداية فصل الرأس وفصلاب السرة ومن المكروهات أيضا أنه لا يأكل الإنسان يعني لا يأكل دون نص من الصيد كيده أو رجليه أو غناه هذا مكروه أكل الذي أبناه الجارح أو السهم حتى ولو كان قطعنا حكما لا حقيقة لأن مثلا السهم قطع قطعة جلد أو قطعة لحم متعلقة بالجسد هذا نيته لا يؤكل أن ناس واحد يأكل خلاص المسألة إن لم إذا لم يحصل بهذا القطع أو هذا الجزء المأخوذ أو المقتول إن فاز مقتل سيأكل أما إن حصل إن فاز مقتل سيأكل فلا فلا يأكل وإن حصل إن فاز مقتل سيأكل بقية الحيوانات بقية الحيوانات في مسألة صيد كثيرا بين الصائين وهي مسألة التناجف الصيد أو التلاحم على إدراك الصيد. المصنف رحمة الله تعالى عبدين يشير إلى ذلك فيقول وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم وإن ندى ولو من مشتر سلساني لا إن تأنف ولم يتوحش واشترك فارض مع ذي سبالة قصدها ولولا هما لم يقع بحسب فعلهما وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وعلى تحقيق غيرها فله كدّاري، إلا أن لا يفرضه لها فلربها، وضمن مار أمكنت زكاته، وترك كفرك تخلص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بنسات وثيقة أو تقطيعها، وفي قتل شاهدي حق تردد. وترك مواسات الوجبة بقيف يجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله السمن ان ودد النص يشتمل على عدة مسائل المسألة الأولى لمن تكون ملكية الصيد إذا تشابق إليه أكثر من صائد جماعة شافوا الصيد وكلهم قادر على أخذه فبادر أحدهم وأخذه أو بادر غيرهم يعني غير المجموع للقصة وأخذه فالصيد حينئذ لمن لمن سبق فالإبراهن أبل الإدراك وليش بالرؤية لكن لو تدافعوا كلهم على الصيد ولم يدع بعضهم بعضا يصل عليه يقضى به للجميع قشية أن يحدث بينهم قتال بشبب الصيد كل هذا الكلام محله فيه محل إذا كان الصيد بمحل مطلق كالصحراء ونحوها ونغابة أما لو كان الصيد في محل مملوك لشخص منه فهو لصاحب ذلك المحل لو إن الصيد هرب من يد الصائد أو من يقفصه ولحق بالحيوان الوحشي فأنشك به شخص أو استاده فهو له وليس للأول منه شيء ولا فرق هنا بين كامل الأول حاذه بشراء من صائد أو هو الذي استاده ولا فرق بين طول المدة أو قصرها والمصنف رحمة الله تعالى عليه بالغ على هذه المسألة رابدا على قول ابن الكاتب بأن نسيته تكون للأول يشتفن من هذه المسألة ما لو لم يتوحش الصيد بعد أن ندى من صاحبه يعني الصيد حرب من صاحبه وتأنس عند الأول ولم يتوحش فأخذه شخص ثاني فإنه لا يكون له ويكون للأول يعني إن على إنسيته فيكون للأول ويقضي الثاني بأغرى كتاعده ونفقته في تحصيله. مسائل الاشتراك في الصيد من المسائل الهامة المصنف رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مسائلة اشتراك الطارب مع صحف الحبل هي الحبالة الإنسان نصب قالت صيد أو نصب شبك الصيد حفر صفرة أو نصب شركا من حبال ونحوها للصيد وقام شخص آخر بطرد الصيد إليها قاصدا أنه يقاعت الحبال وقع فيها للشعب يبقى وإذا استطعنا تلبية الفعل الاثنين، تلبية فعل الطارد وفعل النافذ، فيشترك مع الصيد وتكون الشركة بينهما بحسب الفعلية بالتقين حسب المعكاة، وهذا الخبر أدرى بذلك في هذه الأمور، وفي تفصيل المثال، لو كان الطارد على تحقيق من أخذه للحيوان ولم يقصد أن يقع في الحبالة، ولكن الطائر وقع فيها، فهو له وجود صاحب الحبالة. ولو طارد شخص الصيد ولم يقصد أن يقع في الحبالة لأن تعرضه سيئة يعني طارده إلى أي مكان فر الطير إلى أي مكان وبعدما فر إلى أي مكان رد ووقع في الحبالة فبدي نأذن صاحب الحبالة وليس للطارد ولو طارد الإنسان الصيد إلى ذر من الدور فهو للطارد وليس لرب الدار ولكن لو طر إلى أي مكان فطاره حيث ثم وقع في دار فهو لصاحب الدار ده بنزل درجنا شكونه. لكن الدور المهجورة والدستين ونحوها لو إنسان طردو إليها فهو لصاحب للطرد وليس لصاحب الدار المهجورة أو الدستين لأنه لم تتخذ بالصيف. بعد ذلك سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عليه عن صور من صور الضمان وأكثر المصنف رحمه الله منها هنا وهي تتعلق بالإنسان. لو كان بإمكانه تخليص شيء من ضرر وترك هذا التخليص سواء كان صيد أو غير صيد يقول المصنف في النص السابق ما يفيد أن لو أن الإنسان وجد صيدا أعاقه سام أو كلب أو أي شيء من الجوارح وتركهما جروحا غير منفوذ المقاتل مر لي شخص ممن تصحي الذكاء منه يعني مسلم مثلا بالب أو مدرك للذكاء وشاف هذا القنص فترك الصيد حتى نات، وعنده القدرة على أن يخلصه بالذكاء، فلم نذكي، فهي نائم يضمن الإنسان قيمته وجرده، ويكون الصيد في نائم ميت لا يحل لأحد أكله. يعني هو يغرم والصيد أصبح ميت. ولماذا ضمن هذا القار؟ لأنه لما أمكنه ذكائه نزل منزل صاحبه. وهو لو أمكنه ذكائه وتركه حتى نات لن يأكل. وإنما ضمن المال رعتينته لأنه فوت على ربه بهذا الطرد يعني فوت الصد على ربه بهذا الطرد ويضمن حتى ولو كان غير داعلق إذا كان يحسن الزبح ونقول عن بعض فقهاء المذهب أنه لو مر شخص بالصيد وكان هذا الشخص يرثى صاحبه فراح في مخالب الباز أو في سام الكلب وكان يقدر على تخلصه فتركه ولم يلحقه من صاحبه حتى ساد بنفسه يعني يعني فلا يؤكل والإمام القراف في الفروق يذكر في الفرق الحادي 10% بين قاعدة ما يضمن وما لا يضمن ذكر خلفا من صور الضمان من ضمن هذه الصور هو التسبب الإكلاف قال من مر على حباله فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات يضمنه عند مالك والمهالين نسألة لما كانت متعلقة بالضمان المصنف فرحمة الله تعالى ليشبه بها ردة مساء الأخرى يترتب عليها مطمئن الشخص بالتركي أو بالتشبه نذكرها على النحو التالي من سورة الضمان بالتشبه في الإهلاك أو الإتلاس التي قلنا أننا سأتحدث عنها إذا قدر جنسان على تخليص شيء مستهلك من نفس أو مال لغيره بيد شخص محارد أو سارق أو نحوهن وترك التخليص فأنه يضمن إذا شهد إنسان لرب شيء على جاهد أو واضع يده عليه بشراء أو إداع أو نحو ذلك من غير مالكه وكتم الشهادة أو كتم إعلام ربه بما يعلم من ذلك لحيث تعذر الوصول إلى الناد بأي وجه من الوجوه فيضمن الإنسان حينئذ أذن يضمن ذية الحر وقيمة العدل وتكون الدية على العاقلة إن كان الإنسان متأولا لو تعمد المرء إهلاك الغير بطرف تخليصه له قتل بسبب هذا التعمد لو إنسان أنسك وثيقة بحق عن صاحبها ولن يشهد شاهدها إلا بها حتى تلف الحق بسبب ذلك فيضمن ما في هذه الوثيقة لصاحبها بلا خلاف في المذهب لو إنسان قام بتمزيق أو تقطيع وثيقة أو مستند من المستندات هي حق للغير فهذا لا يبنى أن يختلف في أنه يضمن ويضمن ثمن الوثيقة يعني ثمن استخراجها وثمن الورق وإذا كان هذا كان للوثيقة سجل تستخرج منه أو أصل تستخرج منه يلزم هو بذلك نحنقات استخراجها وقع في النذهب تردد في تضمين شخص قام بقاس شاهداء عجل شاهداء حق مهندا أو خطأ حتى فات الحق لقتلهم في بعض العلماء قالوا أنه يقتل أنه فوت الحق على ربه بعض آخرون قالوا لا يقتل النسألة هذه تأتيت كثيرا في حالات الجرائم الكبرى في جرائم القتل وراء مخضرات من نحوها حيث يشهد شهيدان بالحق فيقوم أهل الباطل يقتلهم حتى يقلب الحق باطلا والباطل حقا وهذه تحدث كثيرا في عصرنا الذي تغصيه الماديات بالله على نفوس كثير من الناس فينبغي أن يضمن الإنسان إذا قتل هذين الشاهدين حتى أضع الحق هناك صور ترك المواساة تستوجب أيضا الضمان لو الإنسان ترك مواساة شخص مضطر وكان هذا المضطر يتألم بسبب جرح أو إصابة أو يحتاج إلى ما يقيم حياته من طعام أو شراب أو ما يقيه بردا أو حرا أو نهو ذلك فقام الإنسان بالتخلي عنه في ذلك فإنه يجب على المتسبب في التلف أن يضمن مثلا إنسان عنده جرح في يدي وشخص آخر عنده قيط أو معه مخيط يستطيع أن يخيط به ذلك الجرح وهو مستغن عنه فطلبه منه المجروح فرفض إعطائه حتى نات المجروح فيضمن في نائد وتقعد به على العقلة إنسان عنده فرصة الطعام أو فرصة الشراب أو ركوب أو دفع ومنعها لشخص عن شخص أن لها حتى هلك جوعا أو عطشا أو ضرباً أو سيراً فيضمن الإنسان لن حين إذن إنسان شخص جدار شخص الجدار عنده ماء وشخص آخر عنده أخشاب أو أعمدة يستطيع أن يبني بها هذا الجدار وطلب صاحب الجدار الماء. من صاحب الأعمدة أو الأخشاب أعمدة أو أخشابا يسند بها جداره فرفض إعطاءه حتى سقط الجدار عليه فيضمن الإنسان ما بين قيمته مائلا ومهدوما لأنه يجب عليه الموساح نعز والإسلام أتى بالشرس على الموساح والتعاون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف عن الزرات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولوم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إلى من لا يبايعه إلا بدنيا فإن أعطاه منها رضية وإن لم يعطه منها صفت ورجل أقام سلعته بعب العصري فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد لا وأيمانهم ثمنا قليلا الآية حتى إن رب العلماء في المذهب قالوا إن الإنسان لو منع فضل نائه عن شخص مسافر عالما أنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يفقين هنا الإنسان يقاتله يعني بغى الإنسان هنا أن يقاتله ولماذا لأنه في هذه الحالة أصبح بمثابة من؟ أصبح بمثابة القاتل هذه الصور التي ذكرناها أبناء الطلاب على الرغم من أن المواساة فيها واجبة إلا أن المواساة لا تسقط الثمن لنعنى أن الإنسان يدب عليه أن يواسي أخيه في حالة للطراف بذفع نار أو بذفع قشر أو بذفع غطاء أو رقبة أو نحو ذلك في هذه الحالة لا يسقطوا لا تفكت تلك المواساة دفع الثمن للصاحب إن كان الثمن موجودا مع المدفوع له وقت الدفع فإن لم يكن فاذا أيسر فإن لم يوصل فلا يطالب بهذا المال حتى ولو كان مليا بجلده وذا يقع في ابن السبيل لو إنسان مثلا ابن السبيل ومر ووجد وكان في محمصة أو في حالة تستمزم تأخذ شيء من الغيظ فواساه هذا الغير بالدفع فإنه يدب عليه إن كان موسرا أن يدفع المال الفاعل فإن لم يكن موسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى وهذه الصور من رحمة الشريعة الإسلامية وحرص على حياة الإنسان ترك الموساة مع القدرة عليها يدخل في جارة الجريمة التي تستلزم الضمان ومع ذلك يوجب الغرم على المتسبس وهذا حفظ الأنفذ الأموال وفي الوقت نفسه الشارع لم يهدر حق من حق صاحب المال الذي دفع أو صاحب الخشب الذي دفع. بعد ذلك تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه عن أكل المئوش من حياته وعن الأمارات التي يعرف بها أو التي ينتو عنها نفوز نقطا الحياة. قال رحمه الله وقل المذكى وإن أيسر من حياته بتحرك قوي مطلقا وسيل ذني إن صحت إلا الموقود وما من انفودة المقاطر لقطع نقاء ونشر زناع وحشوة وفرى ودّب وسقى مفران وفي شق الودّ قولان وفيها يعني في المدوّن أكل ما دُقَّ رُنُقُه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخرعها وذكاء الجنين بذكاء أمّه إن تمّ بشعر وإن خرج حياً ذكيّاً إلا أن يبادر سيفوت وذكي المذلق إن حي مثله وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعدل تقطع جناح الذكاء لا تبث الميتة ولا ما يشبه الميتة أما غير الميتة مما تعمل فيه الذكاء فقد يكون صحيحا أو مريضا محقق الحياة أو مريضا مشكوكا في حياته أو ميقوسا من حياته والمصنف ذكر في الكلام التالي لا يباح بذلك بالذكاة من ذلك وما لا يباح على النحو الأج أولا يؤكل الحيوان المذكى ذكاة شرعية من ذكس ونحر وعقل وغيره وإن قيس من حياته لسبب مرض أو ضربة لم تنفذ مقاتله أو تردى من علو مثلا ولم تنفذ مقاتله أو أكل أشبا فحصل له انتفاخ. الذكاء ما فيش خلاف في المذب انها لا تعمل انها تعمل في المريضة وانقشة من حياتها بس بشط ان يوجد فيها دليل الحياة فينا الذكاء دليل الحياة الحركة في اي موضع من موضع الحيوان او ما يشبه الحركة مثل اقتصاد في النفس الحلق والحركة نفسها قد تكون حركة قوية فتكون لها قيمتها او اعتبرها وقد تكون حركة بعيفة فتكون لعوة مثلا من الحركات القوية الخبط في اليد او الريك أو مد الطرف للعين أو تحريك الذنب والحركة الضعيفة الرعشة أو الارتعاد ومد اليد أو الرجل أو قبضهن والمرض بالإطلاق هنا في المسألة عدم الفرق بين كون مذكى صحيحا أو مريضا سهل معا ودون أم لا كانت الحركة في الأعلى أو في الأسفل وجد التحرك قبل البدء في به أو معه أو بعده ويستثنى منا سبق الموقوذة وما جاء معها في الآية التي في سورة المائلة فالمصنف لما كان قد يتوهم من قوله وغير من حياته إن هذا كلم يشمل منفوذة المقاتل كالموقوذة مع أن ذكاتها لا عبرت بها اتفاقا فقد استثناها من هذا الحكم اللي هو جواج الأكس مشيرا إلى تفسير قول الله تعالى يرمت عليك والميتة والدم ولحم الخنزير. والمؤهلة غير اللائدة والمنخنقه والمؤقده والمتردية والنفيه وما أكل الشبع إلا ما ذكره. المؤقده هي التي يحدث لها رمي أو ضرب بحجر أو عصا حتى تموت رنجة. المنخنقه التي تموت حنقا بسبب سلسلة الناس في نفس فيها سواء كان ذلك نتيجة على آدم أو انحشرت ما بين حبل أو عودة أو رح هذا. المتردية اللي تتربها من مكان عالي الى مكان اسفل فتموت كفقوتها من جبل او في بئر او انطمارها في مخبرة او نحو ذلك سواء كان السقوط بنفسها او بغيرها النطيحة التي نطعها حيوان اخر ما اكل السبع اللي هي اخترسها ذو نابد او ذو افصار من الحيوان كالأسد والنمر والسعلق ونحو ذلك الذكاء لا تعمل في شيء من هذه الاشياء حيث نفذت بعض المقاتل التي سيذكرها المصنف في بعض الاتفاق أما لو أصيبت بشيء من ذلك ولم ينفذ مقتلها فتعمل فيها الذكاء, الذكاء حتى ولو إيث من حياتها الإمام الهرز يقول أن المخانقة والموقودة والمتنظية والنصيحة وما أكل الشبع فإنهم اتفقوا فيما أعلم انه اذا لم يبلغ الخنق منها او الوقض منها الى حالة لا يرجى فيها انت بكاة عاملة فيها اعني انه اذا غلد على الظلم انها تعيش وذلك بان لا يصاب لا مقتل مقاتل الحيوان اشار نعم مصنف على النحو التالي قطع النخاع النخاع هو الموقع الابيض الموجود في ثقرات العنق والظهر قطع هذا النخاع يعد من إنفاذ النقاط، لأن هذا النخاع يوصل بين القلب والدماغ، وقطعه يستعجل موت الحيوان. نثر الدماغ يعني انتصار محتويات الجمجمة بخلاف شق الرأس. انتشار الحشوة وهي ما يحويه بالبطن من الكبد والطحال والقلب ونحو ذلك والمرض بالانتصار هنا إن الأمعاء تتفرق، الأمعاء الباطنة تتفرق عن مقرها الأصلي. وليس مجرد خروجها من البطن من يمكن إعادته مرة أخرى بعملية جراحية مثلا ثري الأوداج أنه يبين بعض الأوداج عن بعضها الآخر شق بالمصران دمعنى خرق المصران أو انقطاعه لكن مجرد شق المصران أو الكرش فلا يعد هذا إنسابا للمقتل شق الوداج في حالة عدم يباني بعضه عن بعض فيها قولين سنزه قول بإنه مقتل وقول بإنه غير مقتل مسألة الحيوان الذي دق عنقه المصنف لما ذكر قوله وأكل وأكل المذاكة وأن أقويت من حياته استرحب له مسألة من المدونة وهي جواج أكل الحيوان الذي دق عنقه إن لم ينشأ عن هذا الدق نحو الحيوان نص المسألة وإذا تربت الشات من جبل أو غيره فندق عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك فلا بأس بأكلها ما لم يكن قد نحعها بعد ذلك تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه عن ذكاة الجنين فقال إن ذكاة الجنين بذكاة أمنه بشروط يعني الجنين إذا خرج ميت من بطن الحيوان المأكول له تكفي ذكاة أمنه له سيؤكل بهذه التفكير ولا يحتاج إلى ذكاة جديدة باشتراف أن ينزل تام الخلقة نابة الشعب ومشي المرد تلاني خلقا يكون شبيه بأمي فلو نزل مثلا ناقص يد أو رجلي بأصل خلقة فهذا حالاته لانه وارد ان الحيوان ينزل تام خلقة لكن بلا يد أو بلا رجل إنها هذا عيد يعني لا نقول ان هو هذا تعبير السائد يعني عند اعتباء ولكن بأصل خلقة بس يشترط شرط آخر وهو ان يكون الحيوان من نفس جنس أمي فلو وجدنا مثلا فنزيرا سيبطن بقرة فهي هذه الحالة أو في بطن شاة فلا يؤكل أما لو وجد الشاه في بطن بقرة فتؤكل لماذا؟ لأنها مباحة الاتنين مباحين يعني الشاة والبقرة مباحين الأصل والفرق لكن لو الجنين نزل غير تم الخلقة فلا يؤكل مطلقا لا بذكاة أمه ولا بذكاة جديدة وكذلك لو نزل الجنين بدون نبات الشعب الدليل على أن ذكاة الجنين بذكاة أمه حديث أبي الوداك عن أبي شعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه ماذا يحتاج الجنين بقى إلى ذكاة مستقلة يحتاج إلى ذكاة مستقلة إذا خارج من بطن أمه تام في القنابة الشعر حيا حيا حيا حيا مرجوة أو مشكوكة فيها أو حياة ضعيف في الحياة المرجوة أو المشكوكة المشكوك فيها يذكى على سبيل الوجوب في الحيض ضعيفة يركع على سرير استعداد بحيث ان لو تركت تذكيه فلا بأس بي ذلك لكن لو ان الحيوان اللي هو مستحب ذاته الانسان ما ادركوش ونافى الحيوان بدون تفريط من الانسان او رحمي منه فحيناء اذن يؤكل بذكاته امه زكات السقط او المزلق الذي يخرج من بطن الام قبل الرحاء وقبل تمام حمله بسبب شرب ناء كثير أو جوع أو عطش شديد أو نحو ذلك ينظر في أمره إن كان مثله يحيا لأن تتحقق فيه الحياة فانه يذكى ويؤكل وإن لم يكن مثله يحيا أو يشك في أمره فلا يؤكس حتى ولو ذكي لأن موته يحتمل أن يكون من الإسلاق وأهل الخبر هم أذرى بذلك من الأطباء ونحوهم أخيرا تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه عن النوع الرابع من أنواع الذكاء وهو ما يموت أو ما يموت به من نصف الحيوان الذي ليست له نفس سائلة كالجراد ونحو ذلك السائل الذي يموت به الحيوان يقصد به ذنق روح الحيوان بشيء أي شيء يموت به سواء كان بشكل سريع أو بشكل بطيء بشكل سريع مثلا مثل أن يقيس نار أو يقطع رأس أو يطحّس النار كأنه يشويه مثلا الشكل البطيء مثل قطع الجناح أو الرجل أو الطرحة في ماء بارد فكل هذا تذكف من الحيوان ولا يعد هذا المداد التغريب بناء على ذلك هذا النوع الرابع لم يكسب فيه المصنف من الكلام يؤكل الحيوان بعد فعل أي شيء من ذلك مع مراعا أن الشيء اللي يقطع منه من هذا الحيوان إن كان الرأس فلا يؤكل فتؤكل وإن كان غير الرأس من جناح أو رجل أو بعض جناح أو بعض رجل فلا يؤكل في هنا قاعدتين أخذناهم من كتاب الإمام القراسي تتعلق يتعلق كلهم بفكاء القاعدة الأولى النادر ملحق بالغالب في الشرع فمن لاحظ هذه قاعدة أسقط ذكاة ما يعيش في البحر من دواب البحر نظرا للغالب ومن لاحظ القاعدة وأن ميتة البحر على خلاف الأصلي لن يسقطها ويؤيد ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم النيتة أو يحمله على سبب غروده وهو الميت التي كانوا يأكلونها من الدر ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قاد أخرى أن الذكاء شرع استخراج الفضلات المحرمات من الأجساد الحلال لأسهل الطرق على الحيوان الذين لاحظوا عدم الفضلات مما ليس له نفس سائلة وجعلها أصلا وإراحة الحيوان تبعا أجاز ميتة هذا الأمر ومن لاحظ الشرعية ذهوب الروح وجعلها وجعله أصلا في نفسها لن يجيز هذه الكائنات لذلك ابنائي الطلاب نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه من شرح كتاب الذكاء وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته